Quan حد <محمدون>, علي فاطمة حسن ح الله يرضى البار عني مطلبي والعمر أفدي أهل بيت النبي حبهم بهالدنيا ديني ومذهبي وهم يجوز المخاطير مركبي السجاد وباقرون وصادقون وكاظمون والرضا الله محمد عالي فاطنة حسن حسن نمن من الولا دا ولا الاجل حب علي خير العمل حب يوم الوطن يوم لا والد Al-Kari'u al-Qa'in al-Mahdi. Allahum Muhammadun, Hailiyun, Fatimahun, يا الموالي واستنع بيت القصيد وغير حبهم هالعمر لا ما يفيد حبهم يخل الحشر للشيعي عيد والخلاص من الله أبيهم أكيد